لا تلوموني لا لا تلوموني وجه الحسن مولاي نور بتقوي بقلبي سكن روحي تهيم بلا وطن مو وحد بس الفتتن صرنا ويل مولى فنان قرب الحسن جنة عاجل قرب الحسن جنة عجن وياه خنوني من عالم ولاية من علي حبل النجاة اخترتلي من قلبي هم من جيلي وقمن الجنة منزلي وقمن الجنة منزلي وهناك تلقوني لا لا تلقموني ذكر اسمه بيش فافي عزال محظوظ أنا بروحي نزال بالمجتباي طيب المحال للشيعابيل مولى الأمل عش الله لح تفل نصف الشهر نور اكتمل نصف الشهر نور اكتمل والزيت تشدني بي نور الأومة ما خاقب مين بيه اعتصام يتشرف في خطوة الحرم في الفتنة ظهر الكفر رايا قسم ظهر الكفر رايا قسم قاهر الفرعاني لا لا تلوموني تلا مو مغربي للعجرا وجهني في مطلعبي يا زمرتي الشر غروبي, غروبي مولاي هاروني لا لا تلوموني قصيدة للأستاذ الشاعر أبو محمد الناجي